لا اله لأ... لأ... لأ... لأ... لأ... الا الله القرءان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك that a uh... song oh. What do you want? «إن الله لا يستهي and then ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض قال ألم أقل o يؤمنون بها جميعا فما ياتي انكم مني هنا سما تبع هدايا فلا خوف عليهم فما تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولائك اصحاب yúm biṣ La نستغفروك الله ما من جميعي وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الرهى ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخوان للذين سبقونا بالهيمة ولا تجع في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السبع العليم وتب علينا إنك أنت اللهم وافق لا تمر المسلمين بتوفيقك وائدهم بتاييدك اللهم وافق ما نامى ولي بتوفيقك اللهم يا حي ويا قيوم اجعل كلمه المسلمين.